ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فما زلنا نتكلم عن احاديث التشهد اعني التشهد في الصلاة. وذكرنا ما وقرأنا ما ذكره مسلم في صدر الباب وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو أشهر حديث على الإصلاق بل قدمه غير واحد من الفقهاء على حديث غيره في فشهد وستأتينا كلمة في ذلك عند الكلام على شرح الحديث إن شاء الله بدأنا بقراءة حديث الباب ومن خلال الأسنين الثلاثة التي قرأناها تبين لنا أن مدار الحديث على منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرواه عن منصور بترتيب المؤلف جمع وبدأ بتخصيل الطرق فذكر رواية جرير ابن عبد الحميد البجري ورواية شعبة ورواية بائدة هذا رواية الثلاثة كل منهما تابع الآخر في المتابع الآخر في المتابع الآخر كل منهما تابع الآخر في الرواية عن منصور عن من عن أبي وائل ابن مسعود. ثم بعد ذلك ذكر مسلم رحمه الله من سابع منصورا في الرواية عن الرواية فمن الذي سابع منصورا لامس وقلنا هذا منهج لمسلم في صحيحه انه يرتب المخارج يفصلها بترتيب بديء وانا اتصور لو اننا التقينا بمسلم اصلا الله به الجنة يعني صاحب جندان مرتب صاحب طريقة عرض جميلة فيها حسن عرض وحسن يعني تسهيل فهم فالعلماء ينصحون لمن اراد أن يتبخر في علم الحديث أن يبدأ بمسلم قبل المخالف وأن يعتري به عناية قوية لأن, لأن الطرق الحديث أمامه مسروده وفصلة منمقة أي نعم لكم أن الأهمية بمكان النظر في كتاب أي كتاب تحفظ الأشراف وتحفظ الأشراف طرف الأحاديث ما معنى طرف الأحاديث يعني قسم الأحاديث على الصحابة ثم على التابعين ثم إن كان التابعي المخصص على تابع التابعي وهكذا فالذي ينظر مثلا كترجمة منصور بن المعتمر عن أبي وائل عم مسعود يجد, يجد يجد جملة من الأحاديث فالذي ينظر لو أنه قرأ هذه التراجم وعلق في ذهنه بعض الأحاديث يكون يحفظ الأسانين يبدأ يحفظ الأسانين فأحسن رسيل الحفظ البحث والنظر ولسيما في كتب في كتب الأقراط فمثلا قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا ولكن وكيف كيف وكيف لكن يقول مستيس هذا الحديث الأول الحديث الذي بعده قال في التشاهد الذي بعده قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح فقال بال الشيطان في أذنيه الحديث الذي بعده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخورنا بالموعظة مخافة استآمة ابن يقول وكان ابن مسعود يعرض الناس كل خميس واخترنا درس الخميس خداءاً بإذن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان قليل الصيان لكنه كان يعرض الناس كده خميس رضي الله تعالى عنه ثم ذكر حديث سباب المسلم في السوق قتال وكفر ثم ذكر ثم ذكر احنا الان حضنا حب خمس احديث بالاسناد حضنا حب حديث اسناد ايش منصور عن عن ابي وائل عن لكن الان هو سؤال المسلم تقول عن منصور رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان فالنظر في مثل هذه الكتب يعين على حفظ الاسنين فحفظ الاسنين يا اخوة ليس حفظ يعني رواب هكذا تحفظ عشر اسنين تتداخل الاسنين تقع مشكلة مثل القرآن حفظ القرآن عسر. وهو سهل عثر وسهل معا فحفظ الحديث والذي الطريقة السحيح على حفظ القرآن أن تكثر من القراءة فيه ويرد الحافظ خمسة اجزاء في اليوم داوم سنة تقرأ كل يوم خمسة اجزاء ولا تسلم عند القرآن، لا تسلم عن القرآن، يعني هو يأتيك محفوظا هذا هذا الطريق وهذا أحسن طريق للحفظ القرآن، تحسب ورقة وتنفر قسين، تحسب ورقتين، وتنشر للحفظ، وكذلك الاحاديث قدم الحديث ملك يأتيك من خلال البحث المزاور والقرآن هكذا، كثرت ترديد النورتيش، وكثرت قراءة القرآن يأتي الحفظ يأتي الحفظ وهكذا. هذه لفت احببت أن انبه على أهمية كتاب سحرة الاشراف فهو أنفع ما يكون ولسيما للباحث لكنه مفيد جداً في علم الحديث وقد طر في كتب الستة كتبهم المشهورة ومألفه فكتاب بديع نافع والله لو أن رجلاً رحل إلى الصين ليقتنيه لكانت كانت الرحلة قليلة في حقه نرجع الى الاسنين وبعد ان من الاسنين نرقى اليوم في درس حديثي نطلب بالواجب ان شاء الله نأتي الان بطريق طريق الاخير من حديث المسعود وهو الطريق الرابع في الباب الطريق الرابع في الباب اقرأ الانت قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن وصفه تشهدا بمثل ما قصصه قصما ومثل ما قصصه من ضمير. قصصه التشهدا بمثل ما قصصه من الذي قصصه الرابع من المسعود من هو الرابع من المسعود هو عبد الله بن سخبر الأسدي أبو معمر الصوفي ثقة بمثل ما قص ما من رواه سابقا عن عن ابي وائل من رواه سابقا عن أبي وائل فاقتص ابن سخبره التشهد بمثل ما اقتص الرواه عن ابي وائل ابن عين شيخ ابن ابي شيبه من شيوخ من كبار شيوخ البخاري وروى عنه مسلم بواسطه فكان البخاري في هذا الاسناد شيخ لمسلم وراينا ان مسلما يشارك شيخه البخاري احيانا في بعض الشيوخ واحيانا يروي عنهم بواسطه ولذا البخاري ارفع اسنادا اعلى اسنادا من مسلم فالبخاري عنده ثلاثيات بينما لا يوجد ثلثيات عند مسلم ما اسم ابي نعيم هذا تفضل الفضل ابن دكين وهو ثقه كوفي وهو صاحب كتاب الصلاه وكتابه تبع الموجود منه موجود نقطة على باس بها الظاهريه تبعت حديثا فأما فيت ابن سليمان ويقال ابن أبي سليمان وهو المخزومي اصله مكي وسكن البصرة وهو ثقة سبق ما فيه لسند أبي بعده قال حدثنا القتيلة المستعيد قال حدثنا لي حاء قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهادر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي رواية ابن رمش كان يعلمنا كما يعلمنا القرآن هذه دقة مسلم الذي علمنا إياها في مئات الأمثلة فيما مضى يتصل بين رواية كتيبة ورواية محمد بن رمش وهما شيخاه فكتيبة يقول كما يعلمون السورة من القرآن ومحمد بن رمح يقول كما يعلمون القرآن وفي هذه الإشارة وستأتي في البادي بعد قليل إشارة أقوى منها في أن الأصل في الأذكار التوقيف فكانوا يعلمون التشهد كما يعلمون السورة التلقيه لا يزاد على الأذكار أذكار المناسبات وأذكار الصلوات لا يزاد عليها كالقرآن كالقرآن لا يجوز الزيادة في الأذكار أبو الزبير هذا ما اسمه هذا أبو الزبير عقدة صحيح مثل أبو الزبير عقدة صحيح مثل أبو الزبير ما اسمه تفضل محمد بن مسلم بن تدرس المكي صاحب التدليس المدلس المعروف وهل هنا ابو الزبير صرح للتحديث ام لا لم يصرح للتحديث ابو الزبير رواه عن اثنين في هذا الاسناد رواه عن سعيد بن جبير ورواه عن طاووس كلاهما اي ابن جبير وطاووس رواياه عن ابن عباس هل هذه الرواية منتقدة لان هذا الزبير لم يصرح بالتحديث هل هذه الرواية منتقدة ام لا هذه الرواية منتقدة ام لا هاتي احمد منتقدة غير منتقدة لماذا لان الليث بن هو الراوي عن ابي الزبير والليث قال لابن الزبير قال سالته عن الاحاديث التي سمعها ولم اروي عنه الا ما سمع والتدليس مامون في روايه الليث عن ابي الزبير وسند ابو الزبير دائما يكون من? عن جابر ذل احاديث ابي الزبير عن جابر الى حديث قليلة جمعها ابو الشيخ ابن حيان في جزء محفوظ في مكتبه الظاهرية وقبعه في الكويت حديثا اسمه ما رواه ابو الزبير عن غير جابر اسم الجزء ما رواه ابو الزبير عن غير جابر لان رواية ابو الزبير عن غير جابر محصورة واورد فيه هذا الحديث ووقع لأبي الشيخ من طريق طاووس ولم يقع له من طريق من جبير فقوله عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس من اللي قالوا عن طاووس من الراوي عن طاووس أبي الزبير وجل هذا الأستاذ سيما الأستاذ الثاني جله مصريون من مصر محمد مصري والليس مصري. او حتى يصل أبو الزبير هم مصريون. ومما ومما ينبغي ان يذكر استطرادا ان عمرو بن الحارث انفرد برواية في هذا الحديث عن ابو الزبير وزاد مع طاووس وسعيد بن جبير زاد اعطاء والراوي عن عمر بن حارث رشدين بن ثعفد وهو ضعيف. فزيادة ذكر عطاء مع طاووس وإبن جبير زيادة غير محسوبة. وهذه الزيادة موجودة عند الدارقطني في السنن في الجزء الاول صفحة 53 وعند الطبراني في موطنين في الجزء هذا عشر حديث رقم عشر حديث رقم أحد عشر ألف وستة. هذا الحديث قال عنه ابن سيرنيدي، وقد أخرجه السيرنيدي، وأبو داود النسائي من طريق سعيد، وأخرجه الناجي من طريق محمد بن رمحي. قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح غريب. فمداره على هؤلاء. أبو الزبير عن سعيد وقاووس عن ابن عباس بل ليس عن أبو الزبير وهو غريب من هذه الحيثية ما في الأستاذ الذي بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران رواه هذا السند قبل ابي الزبير من اي بلاد هم تفضل من الكوفه كلهم كوفيون ابن ابي شيبه ويحيى بن ادم وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي كلهم سقاط كوفيون يحيى بن ادم شيخ احمد وأحمد رواه في هذا الحديث ان يحيى بن آدم بإدفظه في مسنده جزء الأول سنحة تلسفية خمستاش فكان مسلما رواه عن أحمد جوافقة مع أن لمسلم أسئلة لأحمد الحديث ولكنها مفقودة وليس لنا أظهر بها مسلم يلتقي بأحمد ويسأله فعن ماذا يسأله يسأله عن الأمور التي تخصتهم هذا العلم لكننا الآن نظفر بأسئلة مسلم لأحمده رحمه الله يحيى بن آدم له كتاب مطبوع من يعرفه يحيى بن آدم شيخ أحمد فضل أبا الخراج حققه العلامه أحمد شاكر رحمه الله كتاب الخراج من أقدم الكتب المسنده المطبوعه يحيي بن أذب شيخ أحمد فكتابه قديم ناسد استدبه بعده قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبه بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللقب لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والذكاء أي قرنت أقرت أي قرنت واستقرت نعم قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم فرس فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم ثم قال ارم سكت القوم سمع رجلا في الصلاه عند القعده قال اقره الصلاه بالبر والزكاه من تكلم في الصلاه مخطئا ماذا عليه لا شيء من, من تكلم في الصلاه جاهلا ماذا عليه لا شيء ما يجوز ان نقول لرجل عامي عنده رب ضالين امين يدعو ويهمهم فنقول هسوفة باطلة هسوفة باطلة لكن مضى. هذا هذا جاهل. هذا جاهل يعدى. هذا رجل واحد السابعين قال كلمة خطرت بباله وهو جالس. فقال ما قال. فأبو موسى الآن يعلمه ويرشده. نعم. نسمع ماذا قال موسى. قال ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا. فأرم القوم فقال لعلت يا حقان قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها رهبت أن توبخني بها كنت أظن أنك تتوبخني وتظن أنني أنا الذي تكلمت بها والظاهر أن أبا موسى يعرف منه كثرة أرتكالات فظنهه بقرائج الأحوال فقال لا أنا قلتها وقلت أظن أنك ستقول أنني قلتها قال ولقد رهبت أن تبكعني بها تبكعني أي توبخني بها نعم. قال فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد لها إلا الخير كما يقول عوامل في الناس اليوم كثير من الناس تفعل أشياء وتقول أشياء ويقول هذلك لا يقول ما نريد إلا الخير ما نريد إلا الخير إذا أنتم طلبت علم حديث لو سألتم مثلا ما هو الدليل على العبادات التوقفية ما لتقولون لو واحد ما حفظت فقال لكم أنتم تقولون العبادات التوقفية كلمة درجة على الأنسنة وسمعتموها من كثير من شيء لكن من حق رجل أن يطالبكم بالدليل فتوردون عليه من الأذي الله هذا الدليل دعا اكملوا هذا الدليل الذي معنا هذا الدليل من أذلك على العبادات التوقفية نسمع أبو موسى رضي الله تعالى عنه هذا قال قال فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال هذه بركة خطا هذا الرجل بين لهم هذا صلاة الجملة نعم فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم إذا يبدأ الصلاة من إقامة الصف وعلى الإمام يعني عناية زائدة بإقامة الصف وستأتين كلمة إن شاء الله عن الصفوف مطولة في غير هذا الباب نعم قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ظاهر الروايه كان الامام لا يقول امين كان الامام لا يقول امين لكن الراجح انه يقولها والبخاري بوب في صحيحه باب قول الامام امين في صحيح البخاري باب واذا امن الامام فامنوا اذا الامام يقول امين نعم قال فقولوا آمين يجبكم, يجبكم الله اذا مهم آمين لقد قلت آمين الله يستجيب حان نعم قال فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك شو يعني فتلك بتلك السبق هو يركع قبلنا ثم يقوم قبلنا نحن تاخر عنه في الركوع ويتأخر عنه في, إيش؟ في القيامة فالتأخر هذا بذلك فركوعنا قدر ركوعه لأننا تأخرنا عنه في الأول وتأخرنا عنه في الثاني فهونا مراد فتلك بتلك تلك التأخيرة بهذه التأخيرة ويسمح ركوعنا بمقدار ركوعه فتلك بتلك نعم. قال وإذا قال من الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وهذا دليل من قال أن الماموم يقتصر على قوله سمع الله ربنا ولك الحمد دون أن يقول سمع الله لمن حمده وقد تكلمنا إن كنتم تذكرون على المسألة بالتفصيل وبينا أن الراجح أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كالإمام لا فرح وستأتي ومضى للشارح النووي رحمه الله على هذه نعم قال فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده هذا كلام جميل من أبي موسى يقوله كثير من اخواننا الخطباء والوعاظ ولعل الإنسان إن تفكر فيه ينكره بادي الرأي ولكن هذا المقول من أبي موسى يشكت ويبدد الانكار فيجوز بالخطيذ الواعي أن يقول وهو يشرح كتاب الله أن يقول قال الله على لسان موسى قال الله على لسان فرعون اسمه ماذا قال أبو موسى قال إيش قال فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه فإذا الخطيب لما يشرح الآيات ويقول قال الله على لسان فرعون قال الله على لسان موسى في القرآن هذه العبارة مشروع ولا غير مشروع مشروع ولا أحرج فيها. فقد ذنكره measurements دادي الرأي لكن لما يأتي مثل هذا الآثار أجعلنا نطمئنه إليها فإن الله قال على لسان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا نستفيد من هذا نستفيد من هذا يا إخوة أن السنة واحد أن السنة واحدة الله قال قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذاً سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الله وحي من الله وهذا يلتقي مع قول الله في الايه في نعرفها جميعا في النجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فصرنا الله عز وجل يقولها على لسان الرسول جل الله عليه وسلم سمع الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فمن الله لمن حمده وإذا كبر وسجد تكبر وسجد فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك كما قلنا فتلك بتلك كما قلنا في الرسول نعم قال وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله فكان إش قال قال فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله هنا لفي حديث ان التحيات تبدا بالبسمله تقول بسم الله تحيات لله لكن هذه الاحاديث التي فيها ذكر البسمله قبل التحيات كلها واهيه وضعيفه ولا تنهض للاستدجاج ولا للاثبات سنة ولا لاثبات سنه بها هو الاصل التوقيف ولا يجوز ان نستدل بالبسمله لقولنا مثلا هنا قال أبو موسى فإذا كان وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم فقد يقول قائل قال أبو موسى فليكن من اول من أولي ولم يقول فليكن أول ما يقول أحدكم من اول فهذه من لا يلزم منها إثبات شيء قبل التحية اعمالا للأصل وهو ايش وهو أن الأصل في العبادات نعم قال وإذا كان عند القادة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طيب نسال رواه الاسلام الذي معنا جلهم من أي البلاد جلهم من أي البلاد من البصرة جلهم من البصرة أبو كامل البصري محمد بن عبد الملك الأموي محمد بن عبد الملك بن عبد الملك بن ابي الشوارب. الأموي بصري أبو عوانة بصري أصله واثقي يونس بن جبير بصري حفاض بن عبد الله الرقاشي بصري أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل أبو الله بن قليل واحد من؟ صاحب من, من أبو, أبو موسى الأشعري؟ واحد أغضاب المسؤولي صاحب عبدالله المسعود وهو كوفي وهو كوفي ابو كامل الجحدري شيخ مسلم ما اسمه تفضل محسن. اسمه فضيل ابن حسين الجحدري طيب الراوي عن قتادة من هو ما اسمه ما اسم الراوي عن قتادة اسم الراوي عن قتادة هاتي احمد الوضاح ابن عبد الله الأشكوري وهنا إيش مكنب إيش مكنب أبي عوانه وليس هو ليس هو صاحب المسند ذاك من طبقة متأخرة عن هذا فأبو عوان هذا هو الوضاح اليشكري فهو وافقي أما يونس بن جبير فهو باهلي كنيته أبو غلاب لما توفي وجدوا أنه قد أوصى أن يصلي عليه انس بن مالك فصلى عليه انس رضي الله تعالى عنه فجل الرواس هذا السند عن البصرة والحديث فيها ألفاظ كثيرة تفيد أحكام عديدة نقف معها إن شاء الله في درس القادم ناتوا الإشخاص قبل الأخير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال اخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتاده في هذا الاسناد بمثله عن قتاده بمثل هذا الاسناد في هذا الاسناد بمثله بمثل الطريق السابقه من يسمي لنا الرواة عن قتاده من يسمي لنا الرواة عن قتادة في هذا الاسناد قال كل هؤلاء قال كل هؤلاء عن قتادة من هؤلاء? كل هؤلاء عن منهم من هم? من, يسم... من يسمين? تفضل. سعيد, سعيد, سعيد بن ابي عروبة. من? سعيد. هشام. سعيد. هشام الدستوائي. نعم. والد معاذ هشام سعيد. ابن ابي عبدالله الدستوائي. نعم. سعيد. والثالث سعيد. ما, اسمه أبي ما اسمه والد سليمان? بماء ابن فرخال احسن وكن بالمعتمر المعتمر اهو بصري منبر تتم الكلام مسلم قال وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة واذا قرأ فانصت جرير قال عن سليمان سيمي عن قتادة زادة جرير جرير من بن الحميد الضبي زاد في روايته عن سليمان بن طرخان سيمي أبو المعتمر زاد على جميع رواة الرواة القتادة لقبس وإذا قرأ فأنصتو نعم نسمع قال وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة يعني أنيق مفتر ودقيق أنيق ودقيق يعني كلام يثير رتدك كل شيء يحكم متى يقدم متى يؤخر ذكر أخر شيء أبي عوانة ذكر رواية من أبي كامل مع أن رواية أبي كامل في هذا الإسناد وإنما هي في الإسناد الذي قبله في الإسناد الذي قبله رواية أبي كامل في الإسناد الذي قبله والاستفيد من هذا يا إيشوا من الأمثلة التطبيقية في صحيح مسلم أن روايات أن زيادات الثقة أو زياد الثقة مقبولة وليس في مرضية دائمة. فمسلم الاعتمدها مع انه يعلم ان واحدا انفرد بها. ويظهر هذا جليا من زيادة جرير ابن عبد الحميد عن سليمان فقال واذا قرأ فانسطر هذه الزيادة انفرد بها انفرد بها جرير. ولذا الكلام في انفرادات الثقات وهل هذا الانفراد يعتبر زيادة الثقة ام الخلاف قديم ومخطئ من قال ان هذا الخلاف بين المتقدم ومتأخر الخلاف قديم والفيصل فيه عند اهل الصنعة وسيأتينا كلام الان بعد هذا بعد الذي قرأناه يأتينا كلام مهم غاية فيه بيان كما منهجية لمسلم في صحيحه وهو عند التحقيق ليس من صحيح مسلم وإنما هو من الزيادات من زيادات الرواق على صحيح الكلام الذي يأتينا الآن لم نكتبه مسلم وانما انتزعه تلاميذه منه من خلال السؤال وذكرنا لكم في الدروس الأول ان هنالك ماده في مسلم غريبه عنه وهي من اضافات الرواد وشربناها من الاول الى الاخر ومن بين ما ذكرنا الزيادة التي ستأتي هذه ليس من مسلم هذه من الرواة الصحيح نسمع ثم نعلق على وجه العجلة إذ الكلام طويل وكثير قال أبو إسحاق قال أبو بكر من بالنظر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة فقال هو صحيح يعني وإذا قرأت أمسطه فقال هو عندي صحيح فقال لما لم تضعها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح صحيح وضعتها هنا إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه هذا الكلام كما قلت لكم ليس من تعليق مسلم وليس من قلب صحيح وإنما هو من إضافات الرواة فقوله قال ابو اسحاق ابو اثحاق هذا هو ابراهيم ابن سفيان وهو الراوي عن مسلم صحيحه وذكرت لكم في درس في اوالي الشرح السليب صحيح مسلم وذكرت لكم ان مدار من معه اسناد او اجازه في روايه صحيح مسلم إنما هو على أبي إسحاق إبراهيم ابن سفيان عن مسلم فجل المتأخرين يروون صحيح مسلم باساليبهم إلى أبي إسحاق إبراهيم ابن سفيان عن مسلم فالقائل قال أبو إسحاق هو الراوي تبني مسلم. قال قال أبو بكر ابن النضر في هذا الحديث ما معنى قال أبو النضر أبو بكر ابن اخت ابن النضر في هذا الحديث قال في هذا الحديث تذكرون اننا ذكرنا في الشرح الاول قال يقولون في القدر انت تقول في القدر ولا تقول بالقدر تقول بالقدر ولا في القدر ومعاذ الله أن نكون, ان نكون ان نكون نحن جميعا ممن يقول في القدر فمن قال في القدر اي و ارغمز فيه ومن قال بالقدر فقد آمن به فنحن نقول بالقدر ولا نقول في القدر ومن هذا الحديث تذكرون الاستاذ الأول قال رأينا أناس في البصرة ومنهم معبد الجهني وكان أول من قال في القدر هو أول من قال في القدر معبد الجهني وهو مبتدع خبيث يعني أول من أنكر القدر ما أول من قال في القدر يعني طاعني وهنا قال أبو بكر ابن أخت ابن نضر في هذا الحديث أي وغمز فيه غمز في أي الحديث غمز في زيادة جرير ابن عبد الحميد عن سليمان بن طرخان التيمي عن قتاده به غمز في زيادة وإذا قرأ فأنصطو فلما سمع مسلم راويا أو طالبا لا نعرفه اكيد هو طالب علم. لكن ليس بمبرر ولا بمشهور. هذا ابو بكر ابن اخت بالنظر. لا نعرف اسمه ولا اسم ابي. ابو بكر ابن اخت بالنظر. لا لا نعرف اسمه ولا اسم ابي. غمج في هذا الحديث. فقال مسلم منكرا عليه. طعنه بسبب الانفراد قال اتريد احفظ من سليمان? رواه سليمان التيد. اتريد احفظ من? فقال له أبو بكر فحديث ابي هريره فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنفت فقال هو عندي صحيح حديث أبي هريرة عندي صحيح قال فليما لم تضعها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا هذه إخوة ميزة مهمة لا يجوز لمن يقرأ صحيح مسلم فضلا عن من يدرسه أو يشرحه أن يغفل عن هذه السمة وهذه تقضي على تلك الخراسة التي تدور على السنة في بعض المتعالمين وبعض المثقفين الذين لا يعرفون من هذا العلم إلا اسمه قلت جيد الحديث من البخاري أو مسلم غير البخاري أو مسلم أنا لا أؤمن به نقول لك من قال لك ان البخاري والمسلم رحمه الله اشترطا على انفسهما ان يخرجا جميع الاحاديث الصحيحه فهما قد صححا احاديث كثيره ليست في صحيحيهما كم من حديث يسال محمد بن عيسى الترمذي في سننه شيخه محمد بن اسماعيل البخاري عنه والبخاري صحيحه والحديث ليس في صحيح وهذا الكلام صحيح. تصريح من مسلم لأنه صحيح هذه صحيحي وبل قال سمة منهجية مهمة لا يجوز نغفل عنها قال رحمه الله ليس كل شيء عندي صحيح وضع شفوفه هنا ولذا سعي المسلم عن حديث كثيرة ومن بينها حديث رب تسابيح فصححها فهي ليس وتصريح مسلم لأحيث تسابيخ يعض عليه للنواجب يعض عليه للنواجب فإذا إذا السمى الأولى المهمة التي لا إشكال فيها أو لا كبيرة إشكال فيها أن مسلما رحمه الله لن نذكر في صحيحه جميع الاحاديث التي صحة عندهم لكن المشكلة في السمى الثانية في الكلام الثاني الذي أورده ها هنا ابن سفيان في مسلم قال إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه كل بتأججوه هذه ألا بتعود بلا شك أن مسلم له منهج في وضع الحديث في صحيحه والعلماء قديما وحديثا اختلفوا في مراده هنا لما قال انما وضعته هنا ما اجمعوا عليه منهم الذين اناهم المسلم. فمنهم من قال مشايخه عامه وذهب لهذا بعض شراء مسلم ومن وممن نفط على هذا الدهلوي في كتابه حجه الله البالغه فقال ولكن الشيخان لا يذكران الا حديثا قد تناظر فيه مشايخهما واجمعوا على القول به والتصحيح له قال كما اشار إليه مسلم حيث قال لم اذكر ها هنا الا ما اجمعوا عليه وقال الصاحب السحر الملهم شنصح مسلم وهو من متاخري من علماء الهند قال وهذا يدل على أن حديث أبي موسى كان قد أجمع من لقيه مسلم من مشايخه على صحته ومن من قال أنه يريد أن الحديث بعامه ولا يريد مشايخه بخاصه ومن ذهب إلى هذا الميانجي أو الميانشي في جسله مطبوع بعنوان ما لا يسع المحدث أن يجهله فقال الرؤية عن نفسه من انه قال لم ادخل في كتابي هذا الا ما اجمعوا على صحته قال ما ينزي قال يعني ائمة الحديث. من قال اراد اربعة ابن شيخه خاصة. وهم عثمان ابن ابي شوبة وسعيد بن منصور خراسان ويحيى بن معين واحمد بن حنبل. ومنهم من قال اراد اربعة وسمى ابن معين وابن حنبل وابو حاتم وابو زرعة الرازيان ولدي اراه صوابا. ان العبارة على الاقوال السابقة مشكلة لان هنالك احاديث في الصحيح مصدر تكلم فيها النوعي وتكلم فيها ابو حاتم ونعم فرها البرزع في اجوبته على اسئلة ابي حاتم الرازي أنه قرأ مسلم قرأ صيح مسلم شيخ مسلم أبو زرع الرازي قرأ صيح مسلم وما أشار عليه من الأحاديث أن يهملها فقد أهملها والذي أراه أنها أن مراد مسلم رحمه الله من قوله ما وضعت هنا إلا ما أجمع عليه ليس مراده احد الأحاديث ولا أفرادها وإنما مراده الشروط أهل الصنعة فهو وضع في صحيحه أحاديث وضع في صحيحه أحاديث يلزم مسلم جميع العلماء على أنهم يقولون بصحتها وإذ خالفوه في مفرداتها فقد دقى خلافا بينه وبين مشايخه في هل هذا الحديث استوفى شروط الصحة أم لا فلعل بعضهم يقول لم يستوفي وهو يقول لا استوفى فهو اتبع قواعد العلماء المسلوكه التي اجمع عليها اهل الصنعة الحديثية وساروا عليها فهو لم يأتي ببدع من القول ولم يأتي بطريقة مخترعة وانما سار على الجادة والسابلة التي سار عليها من قبله وإن خالفهم في مفردات وحديث فهو عنده أنهم إن خالفوا وقالوا جذعيا فإنها الصحيحة عنده على قواعدهم. فينازع في تطبيق القواعد على الحديث ولكنه ما وضع في كتابه إلا ما أجمع عليه. هذا الذي أراه صوادر لأنني بعد رحلة طويل وفتح شديد نظرت في الأسنان أربعة وقلدت كتب العلم. ووجدت ان احمد غمز في احاديث موجودة في المسلم. وان على زرعة حاتم الرازيين غمزات في احاديث وأما قبل في مسلم. وان بعض الحفاظ ممن قبلهم تكلموا في صحيح مسلم. لكن مسلم وضعها وهو يعتقد انها صحيحة حتى على الشروط التي هي عند الغامن. فقوله هنا رحمه الله. إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه لا يريد مفردات الأحاديث وإنما يريد الشروط التي يجب أن تتوفر في الأحاديث حتى تكون صحيحة وبذا يسلم هذا التوجيه من كل الاعتراضات والله تعالى أعلم والأمر لا يقضي ولا يحتمل أن نفصل أكثر من ذلك نأكل الطريق الأخير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ابن أبي عمر من هذا شيخ مسلم من أي البلاد محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب من عدن من عدن يمني صاحب اي كتاب له كتاب مطبوع مسمو كتابه المطبوع المطبوع عاتي اسحاب الايمان مطبوع الكويت وله مسند وله مسند وزوائد مسنده من مادة البصير في كتابه اتحاف الخيار المهرة وهو غير اتحاف المهرة لبن حزر بذا نكون قد استوفينا طرق هذا الباب ونتكلم في درسنا القادم ان شاء الله على ثق هذه الحديث وما استمط العلماء التي استنبطها العلماء لكن يهمني الآن على عجلة حتى نستفيد الوقت الواجب الذي طلبناه من طلبنا منهم الواجب وفعلوه تقدموا هنا يتقدم هنا أمام الإخوة خامس. نعم. ابو انس اطبا اروها. اين خامسكم. مع هذا يا نريد بداية من احدكم ان يعرض علينا الاشكال. اين الاشكال? نريد ان يعرضوا الاشكال بداية حتى نفهم جميعا جميع الموجودين الاشكال ثم نبدأ بعد ذلك بحله ونسمع منكم والابد من انتم التفطون المختلفون النسائج نسائج البحث نعم من يعرب الاشكال نحن ذكرنا الاشكال في موضوع قبض اليمين على اليسار ووضعهما وين على الصدر. من يعرض رب يكون اشكال طبنا بونس ارغب اشكال قال الشيخ القول النووي في حديثه في البطائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامنا فياخذ شماله بيمينه قال الترمذي الاشكال في صفه قبض اليمين على الشمال وهل هي على الصدر او السره كما ذكر ابن حنبل في شرحه فاي روى الامام احمد الجزء الخامس فضحة 226. قال حدثنا يحيى بن سعيد. وهو القطان وهو جبل. قال حدثنا سفيان وهو ثوري. قال حدثنا سيمات. قال عن قبيصة بن هلب عن ابيه. وابوه البطائي. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله وعن خارج. ورأيته قال يضع هذه على صدره. وصف يحيى الجنة على اليسرى فوق المصل. فوق المصل. وابلال على ان كث اليسرى باطن اليسرى على ظهر اليسرى باطن اليمنى على ظهر اليسرى على الايش? على الرسل الصائد. وليس هذا، وانما قال اخذ بم... ايش? الرواية قال فوق المفصل ووضعه على خبره الذي قال خبره من يحيى القطان الآن نريد ان نعرف هل هذه لفظة محفوظة وغير محفوظة في الحديث يحيى القطان رواه عن من أنصيفيان وسفيان رواه عن سليمان وسليمان رواه عن سيمات وسليمان رواه عن قبيصه بن هول وقبيصه بن هول رواه عن هلب الطائي الآن بدنا نعرف الرواية عن سفيان الاسلوب العلم الصحيح نعرف يحيى رواه عن سفيان هل روا عن سفيان هذا الحديث بهذه اللفظه غير يحيى ام لا هذا اولا ثم ان علمنا ان يحيى انفرج نريد ان نعرف هل هذه المجيزات يحيى ام من شذوذه نحتاج ان نجذ في الوحف فنبدأ الآن بمعرفة الرواة الحديث عن عن من عن سفيان في رياحيا كم وقفت بالرويات عن سفيان كم وقفت يا ابو أنس كم راوي على, هنا. على كم راوي عن سفيان وجدت كم نساء أربعة وأنت يا ابو أنس أربعة. أربعة وأنت كم يا أحمد ثلاثة. ثلاثة وأما أنا وجدت ستة أما أنا فوجدت ستة هاتوا الان اصحاب الارضات الله يجعلكم من اصحاب الارضات صفات من منكم يأتي الارضات طيب هات يا اسمعنا نريد اسماء الرواة الاربعه الذين رووا عن سفيان قرب قرب علينا الله ذات الله خير اسمعنا من روى الحديث عن سفيان غير يحيى بن سعيد القطان نعم وكي ما وقيع وقيع عند من وعند الضراطي في وفي وفي هذه نعم وعبد الرحمن الماذي عند الضراطات وعبد الرزاق في المع الكبير ومحمد الكثير في ومحمد بن كثير وعبد الرزاق إذن أخونا يقول رواه عن سفيان الثوري دون ولا مع زيادة دون الزيادة رواه يحيى بن السيد القطان عن سفيان بالزيادة ورواه على ما توصل عليه أخونا جزا الله خير وكيع وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير وعبد الرزاق بن همام الصنعاني هؤلاء أربعة خالفوا من خالفوا يحيى ابن سعيد القطان فلن على صدره او زاد على المهم يحيى ابن سعيد القطان هل عندكم احد غير ارباء معمر عبد الرزاق ارجعنا ما عبد الرزاق, عبد الرزاق من؟ عن معمر عن سفيان. عن سفيان لا عبد الرزاق عن سفيان مباشرة في المصنف سنين بدون معمر بدون زيادة نريد غير عبد الرزاق وغير وكيع وغير محمد بن كثير وغير عبد الرحمن بن المهدي عندكم شيء؟ الحين السعيد الخامس يا أخ مان تفضل ما نتكلم الحين السعيد خلينا واحد الآن الحين السعيد هذا هو نبوخذ الله هذا الخامس الحين السعيد لكن نريد غير الأربعة طيب زاد رواه أيضا عبد الصمد بن حسان عند ابن قانع في معجم الصحابة في الثالث لتسعة وتسعين وابو معين في معركه الصحابة في الخامس وستين ورواه الحسين بن حفص عند البيهقي في الثامن لتين وخمسة وتسعين فهؤلاء ستة من الرواة السيقات وبعضهم جبال كيحيى بن سعيد القطان رووه من وكيع عبد الرحمن المهدي ستة رووه عمن عن سفيان. وسفيان رواه عن من? عن سماك. وسواك رواه عن قبيصة وقبيصة رواه عن هل. الان يبقى الامر مترجح. يمكن ان يكون يحيى بن سعيد القطان حفظة وممكن ان يكون اخطاء رواهم. هذا ممكن هذا ممكن. حتى نعلم هل حفظة يحيى ام لا. نحتاج ان ننزل درجة اخرى. من مدار الحديث السابق? من الذي رواه عن سماك? سفيان. محتاجنا ان نعرف الروايه ان فيماك غير سفيان هل احد منهم ذكر على صدره ان لم يذكر فان وجدنا ان واحدا ذكر على صدره فنعلم ان يحيى حفيظه وانه ليس ليس لم يشن في ذكرها لكن راينا رأينا جماعة رويه ايضا غير سفيان الثوري رويه عن فيماك ولم يذكر احد منهم هذه الرواية علمنا ان هذا من شدود القطان. فلما القطان يخالفه ستة عن سفيان. ولما الجماعه يتابعون سفيان. ولما يكر هذه الكلمة. فنعلم من خلال هذا الامر ان يحيى بن سعيد ايش شد. فالسؤال الثاني والمرحلة الثانية في نقول كم راوي وجدتم عن سماسك. كم راوي سبعة. كم وجدت يا إزحاق. كم؟ ستة. وأنت يا أحمد؟ سبعة. أنت ومحمد واحد. ماشاء الله. وأنت متقدم. يعني متقدم في الجلسة. وأبو أنس؟ ستة كم؟ ستة. ستة. وأما أنا, أنا فوجدت عشرة. أما أنا فوجدت عشرة. الحمد لله. أنا غالب مرتين المرتين. استغفر الله من هذا. طيب. ما اسمع الآن اسمع التسعة. حتى أتيكم بالعاشر. بسمة التسعة. من هم التسعة? هؤلاء التسعة رووه عن من? عن سماك. فتابعوا من? تابعوا من? سفيان. في الرواية عن سمات ولم نذكر احد منهم فأخذ بيمينه على يساره ففهمنا من هذا كل ايش? انه يحيى اخطأ. يحي يشهد. كيف ارثنا يا حسد? وجدنا من شاركه في الرواية عن سفيان فلم نجد انه زادها انزلنا درجه منزله من ساد سفيان فما وجدنا احدا ذكرها لله فاشر خالد عشره ثلاثين سفيان لم يذكروها وسبع رؤوس سفيان واحد ذكرها وسته ما ذكروها اذا الذي ذكرها الذي ذكرها, ذكرها اخا وثبت ليس الخطأ ليس الخوف في علم الحديث من كذب الكذاب. انما الخوف في علم الحديث من وهم الثقة. ان وهم الثقة فهنا تأتي قوائل للصنعة. وهنا يأتي مباحث العلة. نسمع العجلة حتى نختم ان شاء الله وازن. طب المؤذن وبعد الاذان نسمع العشرة. نعم. قطان هذا من اوهامه ومن اخطائه. لانه خالف اصحابه عن سفيان وخالف شاعر الرواة الذين شاركوا سفيان. احنا عبارة مصطلح تقول تابعوا سفيان في الرواية عن عن فيماك. في الرواية عن فيماك. تعلمنا من هذا التحقيق ان وحي ادن سعيد القطان قد ايش? قد وهموا اخطأ. قد وهموا اخطأ. ان كيف سنتوصل لهذا من خلال جمع الطرق. والتخريج وده من الهادمين المكان لطارق علم الحديث انه يجمع الطرق وما شابه فاذا الان نسمع رواا عن سفيان من غير روايه سفيان لأننا سمعنا روايه سفيان نعم لكن هذا عبد الرزاق رواا عن سفيان مباشره من غير معمر نعم نسمع الان روايات الروايات عن سفيان زي من قدامه رواه عن حسين الجعفي رواه احمد عن حسين عن زائدة عن سماك عن قبيص صعد هل. ورواه عبد الله من عبد الله هذا بن احمد في زوايده على مستدي ابي عن محمد بن جعفر الوركاني عن زكريا وزكريا بن نحيا عن شريك عن سماك عن قبيص صعد هل. ورواه احمد عن غندر عن شعبة عن سماك ورواه عبد الله عن يحيى عبد وعن بن عبد الرب ابن عبدويش ابن عبدويش نعم ورواه الطيالسي عن شعبة كل هؤلاء رواه شعبة عن سماك ثم رواه ابن الاخوة ورواه عن ابن الاخوة هؤلاء همنادي بن السري صاحب الزود والعباس بن وليد و... وثنان نبي شيبة ورواياتهم عند ابن الله بن احمد احمد بن ناجي وترنيبي روه أنا بالاحواص عن ثناك ثم رواه الصبراني عن محمد بن عمر بن خالد عن عمر بن خالد الحرامي عن زهير بن معاوية عن ثناك بن حرب. شو عندك ابو أبوان زيادة؟ بقى عندك زيادة ثلاثة. <تصفيق> أنا لدي عندي رواية شريك وهي موجودة وسعود وهو موجودة وابن احواص وهو موجودة وابن ثناك موجودة ولكن رواه أصباط بن نصر عند الصبراني. <تصفيق> ورواه حفص بن جmayح ورواه زكريا ابن أبي زايدة. وإسرائيل وقيس بن الربيع هؤلاء عشرة رووه عن سماك ثبت لنا من خلال هذا النظر ومن خلال هذا البحث ان يحيى ابن سعيد القطان وهي ما واخطأ في ذكره على صدره وان المحفوظ في الصدر رواية من رواية زائدة بن قدامة عن عاصم ابن كلايب عن أبيه عن وائل ابن حجر فالحديث محفوظ في ذكر وضع اليمين على اليسار صلاة على الصدر من حديث رأي من حجر وليس من حديث هلب الطائي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.